بوك تو شوائسر سبعة عشر سبعة عشر ببيت في البيت في البيت زي هبايت شلانو هنا بيتنا هنا بيتنا لمج فوق جد الصف فوق يوجد الصقف لطف تحت يجد القبو تحت يوجد القبوغها يشجان تجد حقة خل المنزل. حقة خل المنزل هايت غخ لا يجد شارع أمام المنزل لا يجد شارع أمام المنزل سخل ي تجد أشجار بج المنزل تجد أجار بج المنزل؟ זו הדירה שלי. הונא שקתי. הונא שקתי. זה המטבח וזה חדר האמבטיה. הונא אלמטבח ואלחמאם. הונא אלמטבח ואלחמאם. שם נמצאים חדר המגורים וחדר השינה. הונא עורפת אל النوم هناك غرفة المعيشة وغرف النوم <سؤال> بااب المنزل مغلق بااب المنزل المغلقخناات <سؤال> بتخم لكن النافذ مفتوح لكن النافذ مفتوح. خ اليوم الجار اليوم الجوحر أحن الخم خداغ مجم نذهب الآن إلى غرفة الميشة نذهب الآن إلى غرفة المعيشة مس كوسة هناك يوجد صوفة. وكنبة. هناك يوجد سووفة وكب ش تفض وجلس تفض وجلس شام ها م ك هناك يو ك شام ماغخة الغيع شلي هناك جههازستيو هناكجههاز السرييو التلفزي الشمر التلفزيون جديد تمام التلفزيون جديد تمام.